لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلى على أن سويَ بَنَانَهُ، بل يُريدُ الإنسانُ لِيَفجَرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 و وجهه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت وقيل من راق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن وَدَّ قَوْلًا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْييَ الْمَوْتَى